فَلَتَنَّ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْدَّانُ مُخَلَّدُونَ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 كِهَتِن كَثِيرَةٌ لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ وَفُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءَ بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحين العظيم وكانوا يقولون وكانوا يقولون أئذى متنا وكنا ترابا وعظاما إننا لمبعوثون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 نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلو لا تذكرون أثرئتم ما تحثون أأنتم تزرعونه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 أشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاز فلو لا تشكون، أثوائتم.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 في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تزيل من رب العالمين أَفَبِهَاذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْمُدَهِنُ وتجعلون رزقكم أنكم تكلبون فلو لا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذن ونحن أقرب إليهم كلا تبصرون، فلو لا إن كنتم غير مدينين، ترجعون إن كنتم صادقين، فأم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 كل يقين فسبح باسم ربك العظيم